بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيقول الإسنوي رحمه الله مسألة الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية جعل هذا قاعدة وهو رسم الفقه أي تعريفه عند الأصوليين والفقه في اللغة مصدر فقه بمعنى فهمة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول معنى ما نفهم كثيرا مما تقول وهو في الاصطلاح اشتهر تعريفه لدى الأصوليين بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسة ومن دلتها التفصيلية ومعنى العلم ما يشمل اليقين والاعتقاد والظن والشك والوهم فكلها مراتب وإدراك العقل فإدراك العقل إذا كمل ولم يقبل شكا فهو يقين وإن كمل وأمكن تغيره فهو اعتقاد وإن لم يكمل ولكنه غلب كان ونا وإن تساوى الطرفان فيه كان شكا وإن رجح أحدهما على الآخر بنسبة معتبرة كان الراجح ظناً وفي مقابله الوهم وبعضهم يجعل القسمة, القسمة رباعية فقط فيقول إذا تم العلم فحصلت حصلت القناعة الكاملة فهو اليقين ويسمى علماً وإذا حصل ثلاثة أرباع اليقين كان ظناً والربع الباقي وهم وإذا حصل خمسون بالمئة إلى جهة وخمسون بالمئة إلى جهة فهو الشك ولا يقصد هنا العلم الاصطلاحي الذي هو اليقين وهذا الأمر قد غفل عنه المؤلف رحمه الله تعالى فاعترض على الوصوليين في ذلك كما سيأتي ولا أحكام الشرعية جمع حكم ولا يقصد العلم بجميعها بل المقصود العلم بالجنس بجنس الأحكام الشرعية فلا يحيط علما بجميع الأحكام الشرعية إلا الله جل جلاله أما المخلوقون فقد قال الله تعالى وما أتيت من العلم إلا قليلة والشرعية المسوبة إلى الشرع فتشمل الأحكام التي قوية دليلها من الوحي والأحكام التي حصلت بالإجماع والأحكام المستنبطة من الذين لا تخلافية فكل ذلك يسمى حكما شرعيا لأنه يتعبد الله به في حق صاحبه ويمكن أن يكون الحكم الشرعي محتملا لوجهين كما يكون في حق المجتهدين والمقلدين فالمجتهد المطلق إذا أداه اجتهاده إلى وجوب أمر ما وخالفه مجتهد مطلق فأداه اجتهاده إلى حرمة ذلك الأمر فكلاهما يعبد الله بهذا الحكم هذا يعبد الله بوجوبه وهذا يعبد الله بحرمته وكل يذاب على اجتهاده فالمصيب منهما له أجراني والمخطئ له أجراني وكذلك المقلدان فمقلد المجتهد الذي يرى الوصوبة ومقلد المجتهد الذي يرى الحرمة كلاهما يثاب على ذلك لأنه يظن أن حكم الله في حقه كذا فتعبد الله به العملية أي التي مفادها العلم وليس المقصود التي منشأها العلم العمل واقص فمن الأحكام ما منشأه العمل ولذلك فإن عمل القضاة والمجتهدين وعمل أهل المدينة حجة عند بعض العلماء فمالك يرى الاحتجاج بالعمل لأنه قرينة تدل على عدم النسخ ولذلك طريقته بتأليف الموطئ أن يبدأ أولا بالحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالآثار الموقوفة على الصحابة ثم بذكر فتاوى التابعين من فقهاء المدينة السبعة مثلا ليدل ذلك على أن هذا الحكم. غير منسوخ فقد استمر العمل به منذ نزوله فجاء العمل جاء في الدليل عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاء العمل به عن الصحابة وبقي بأيدي التابعين فدل ذلك على عدم نسخه حتى وصل إلى مالك وهذه الطريقة تقتضي جزما ولذلك فكان مالك يعدل عن بعض ما وصل إليه من الأحادي الصحيحة إذا لم يجد العمل عليها والشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات في مقدمات الأدلة أن الدليل إذا لم يصحبه عمل أصلا لا يأخذ به إذا وجد الإنسان الآن دليلا كحديث مثلا يدل على حكم ما ولم يجد قائلا قال به في مختلف العصور الإسلامية فلم يقل به أحد من المذاهب كلها فهذا دليل على أنه منسوخ أو أن الذي وقف عليه لم يفهمه وبنمثلة ذلك مثلا لدينا الآن ما أخرجه أبو داود في السنن في حق من لم يطف طوافة لفاضة يوم العيد أنه يرجع محرما في ذياب أحرامه فهذا الحديث لم يعمل به أحد من أهل العلم وقد أخذ به في عصرنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وأخذه به مخالف لهذه القاعدة التي ذكرنا ولما قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن كل دليل لم يصحبه عمل ولم يقول به أحد فلا يأخذ به لأن القرينة قائمة على عدم استمرار الحكم به ولأن الشبهة قائمة على نسخه أو عدم سحته فلا يتوقع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يمضي عليها ثلاثة عشر قرن وفيها المجتهدون والعلماء في كل بلد ولا يقول أحد بهذا القول إلى أن نصل إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر ومثل ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن رجلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف فقال فعل ولا حرج فلا أحد من المذاهب يقول بجواز السعي قبل الطواف فلذلك تحوم الشبهة حول هذا الحديث أنه غلط writ أنه سأله عن أمر آخر قدمه لأنه ما إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعال ولا حرج وذلك في أفعال يوم العيد وهي رمي الجمرة ونحر الهدي والحلاق وطواف الإفاضة فأي واحد من هذه الأعمال الأربعة قدمه الإنسان يوم العيد فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى يومئذ عن شيء قدمه ولا أخر إلا قال أفعال ولا حرج ويومئذ ورف لذلك والأعمال التي تعمل يومئذن هي هذه الأربعة والسعي فعلا قد يكون من أعمال يوم العيد في حق المتمتع لأن المتمتع عليه سعي الحج فيمكن أن يصعى بعد طواف لفاضة يوم العيد لكنه ليس من الأعمال الدائبة في حق جميع الحجاج فلذلك من أخذ بهذا الحديث الآن قد جاء بأمر لم يصحبه عمله ومعنى كون الأحكام الشرعية المقصودة بالفقه العملية ليست التي ما أخذها العمل كما كنا نتحدث به الآن وإنما المقصود التي تتعلق بالعمل فمفادها العمل ونتيجتها العمل المكتسب نعت للعلم أي هذا العلم مكتسب بخلاف العلم غير المكتسب كعلم الله سبحانه وتعالى فهو سابق على خلقه فلم يزل عليما سبحانه وتعالى من ادلتها بخلاف العلم المكتسب عن طريق عن طريق غير الأدلة فإنه لا يسمى فقه كما يحصل للإنسان بالتقليد مثلا وقد قيل بأن التقليد أصلا خارج عن مسمى العلم كما سنذكره التفصيلية بخلاف ما يحصل لدى الإنسان من العلم بمسائل شرعية عن طريق الأدلة الإجمالية كالعلم بحجية السنة فإنه حاصل من القرآن من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نعاكم عنه منته فهذا العلم حصل بدليل إجمالي هو دليل القرآن على دليل إجماعي وهو السنة. قال واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات، فالعلم بالذوات لا يسمى فقها، وبالصفات كالألوان ونحوها هذا لا يسمى فقها أيضا. قال كزيد هذا من العلم بالذوات وكسواده أي لونه هذا بالنسبة للصفات، وكأفعاله أيضا كقيام زيد هذا فعل ليس حكما شرعيا. وعبر الآمدي بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام توهم الآمدي رحمه الله أن العلم مقتد بالأحكام مقتضل العلم بجميع الأحكام وأن أل التي فيها جنسية والحال ليس كذلك بل أل التي في الأحكام هنا عهديه أي بما يعهد علمه من الأحكام ولا يمكن العلم بجنسها جميعا إلا, إلا الله وحده فلذلك استهنى فقال العلم بجملة من الأحكام وهذه الجملة مبهمة فهي إحالة إلى مجهول والحدود لا يجوز فيها الحالة إلى مجهود كل ما ليس منضبطا لا يدخل في الحد ولذلك ذكر الأخضري رحمه الله شروط الحد فقال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردودية أن تدرج الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فقه ما قفه فكل ما يحيل إلى تردد أو شك لا يمكن أن يستعمل في التعريف المجامع المانع وهو تعبير حسن هذا في رأي الإسرائي ولكنه ليس حسن في رأينا لأننا فهمنا أن ال في الأحكام عهدية لا جنسية وأن هذا التعبير يحيل إلى مجهول لأنه العلم بجملة غالبة من الأحكام مع مقياس ذلك ليس لدينا مكال ولا ميزان نزين به تلك الجملة الغالبة حتى نعرف هل فلان فقهن وغير فقهن فإن ظاهر إطلاق الجمع المحلى بأل عموم العلمي بكل فرد هذا الذي فهمه هو بكل فرد من الأحكام الشرعية وذلك لا يتصور في أحد من المجتهدين ولا غيرهم لا يتصور إلا من الله جل جلاله ولكنه غير مقصود. واحترزنا بالشرعية عن الأحكام العقلية والعادية فالأحكام العقلية كالحساب والهندسة فأحكامهما راجعة العقل، لأن ذلك راجع إلى تحديد أرقام إلى عد يوقن به الإنسان وعن اللغوية فالأحكام اللغوية كوجوب رفع الفاعل ونصب المعول به وجر المضاف إليه هذه الأحكام راجعة إلى لسان العربي واستعمالهم فليست راجعة إلى الشرع وهنا بحث دقيق ذكره شيخ الإسلام بن رحمه الله فيما يتعلق بالأحكام اللغوية ما حكم رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه في الشرع قال حكم ذلك الوجوب في الكتاب والسنة لأن من خالف ذلك لحن في الكتاب والسنة فهو حاصل وأهل الحديث يقولون من تعمد اللحن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في قوله من كذب عليهم تعمدا فليتبع مقعده من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحم وأما في غير الكتاب والسنة فهو سنة مؤكدة أن يلزم الإنسان التفاصح وأن يعبر بالطريقة التي جاءت في القرآن والسنة من رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه إلى آخره بل إن شيخ الإسلام بن تيمية تجاوز هذا الأمر فذكر في أحكام الوليمة من فتاويه أن الخروج عن أوزان العرب مكروه إذا أراد الإنسان أن يقول شئرا فلا هازيج التي ليست على وزن من أوزان العرب المعروفة مكروهة لديه لأنه لأنها تنقض الطريق كالذي يقطع منارات الطريق وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير منار الأرض ولعن من غير منار الأرض فكذلك مثل هذا مما هو معهود في ألسنة العرب ويمكن أن يعترض على هذا أصحاب الشعر الحر وأصحاب الشعر التفعيلة فإنهم أتوب ما يخالف ما كان ما أدركه الخليل بن أحمد الفراهدي من شعر العرب واحترزنا بالعملية عن العلمية فالأحكام الشرعية العلمية أي التي لا يطلب بها إلا العلم فقط هي الأحكام العقدية فأسماء الله وصفاته لا يقصد بها عمل وإنما يقصد بها علم وهو اليقين الجازم والاعتقاد الصحيح فلذلك قال وهي وصول الدين أي العقائد فإن المقصود منها هو العلم المجرد أي الاعتقاد المستند إلى الدليل وبالمكتسب أي بلفظ المكتسب عن علم الله جل جلاله فلا يسمى فقها وهذا الذي قاله ليس المرجع فيه إلى أنه لا يسمى فقها من ناحية الاكتساب بل له وجه آخر وهو أن إطلاق أي صفة على الله سبحانه وتعالى توقيفية على الراجح فلا يطلق عليه أنه فقه إلا إذا ورد بذلك نصر والراجح أن يطلق الأسماء على الله ويطلق الصفات عليه توقيفيون وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة وقد ذهب بعضهم إلى التفصيل فقالوا ما يطلق على الله من الأسماء والصفات أربعة أقسام القسم الأول ما ورد به النص ولا يوهم نقصا كما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فهذا لا خلاف بإطلاقه على الله جل جلاله القسم الثاني ما ورد به النص ويوهم نقصا فهذا لا يتعدى فيه موضع النص ويمكرون, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهو خادعهم فلا يتعدى فيه موضع النص القسم الثالث ما لا يوهم نقصا ولم يرد به نص كالمتفضل والمحسن ونحو ذلك فالراجح جواز وإطلاق ذلك لكن اختلف في التعبيد له هل يجوز أن تسمي ابنك عبد المحسن عبد المتفضل مثلا محل خلاف لكن لا خلاف في بإطلاق الصفة لأنه يجب له كل كمال أما القسم الرابع فهو ما لم يرد به نص ويوهم نقصا فلا يحل إطلاقه على الله لم يرد به نص ويوهم نقصا مع ذلك فلا يحل إطلاقه على الله جل جلاله لكن المكتسب مخرجة لما تلقي عن طريق الوحي فإن النبوة غير مكتسبة ولا يمكن أن يصل إليه الإنسان بحيلة بل الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس الله أعلم وحيث يزعل رسالته فيختار الله من شاء من خلقه ليوحى إليه ما شاء من علمه ولا اكتساب للإنسان في ذلك بل العكس قد يشق عليه ذلك في بداية الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي إليه فقد جاء إلى أليه مرعوبا يقولوا زملوني زملوني فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروا وقد قال الله له لعلك باخع عن نفسك على آذارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع عن نفسك أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين لمشقة الرسالة وصعوبة هذه الناس نرقي عليك قولا ثقيلة فالإنسان لا يمكن أن يكتسب الرسالة ولا يكتسب الوحي بوجه من الوجوه بل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى يخص به من شاء والمكتسب مرفوعا على الصبت للعلم أي أن لفظ المكتسب بالحد السابق مرفوع بالضم لأنه على الصبتها نعت للفظ العلم لأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أي العلم والصفة معناها النعت وبقولنا أي يخرج بقولنا من أدلتها يحترز بقولنا من أدلتها عن الملائكة الكرام عن علم الملائكة وهو أيضا قال علم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مكتسب من غير أدلتها لكن الواقع أن الجزم بأن ذلك باكتساب غير صحيح فالملائكة الكرام تلقيهم للعلوم الشرعية إنما هو وحي أيضا كتلق الرسول من البشر لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فالذين يعلمون الأحكام الشرعية منهم إنما يعلمونها بوحي من الله كالرسل من البشر فليس ذلك مكتسبا وعلم الرسول الحاصل بالوحي كذلك غير مكتسب فإن ذلك كله لا يسمى فقه بل علما وبقولنا التفصيلية أي يحترز بقولنا التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فإنه لا يسمى فقا بل تقليدا وهذا الذي قاله احتراز غير صحيح فما يحصل للمقلد من الجزم بحكم شرعي إنما حصل عن طريق قناعة بأن هذا هو الحكم الشرعي وتلك القناعة إلا تحصل بإخبار من يثق به من العلماء العاملين الذين يثق بعلمهم وورعهم ويعلموا أنهم لم يكونوا ليكذبوا على الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يودع وحيه الذي هو أشرف شيء في الأرض المهلسين الخائنين وأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فلا يمكن أن يأت من الله على وحيه المهلسين الذين لا يبلغون رسالات الله ولا يخشون الله سبحانه وتعالى وقد اختلف في التقليد هل هو قصيم للعلم أو هو قسم منه والذي يترجح أنه له والتقليد معناه لأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله فلأخذ بقول المعصوم لا يسمى تقليدا ولأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله ليس تقليدا أيضا وهو مشتق من القلادة لأن القلادة حركتها بحركة العنق فليس استقلال لها في التحرك فكذلك المقلد هو تابع لمقلده فإذا رجع عن حكم رزع المقلد تبعا لرجوعه وقد بين ذلك الشاعر البحتري وإذ قال في مدح أحد خلفاء بن العباس عرف, عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجحال بالتقليد فجعل التقليد قصيما للعلم وضدا له فالناس جميعا عرفوا فضله فالعلماء عرفوه بالعلم والجحال عرفوه بالتقليد عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجحال بالتقليد فلذلك قال لأنه أخذهم من دليل إجمالي مضطرد في كل مسألة هذا غير صحيح لأن الدليل الإجمالي سبق تعرفه وذكرنا أن الأدلة الإجمالية هي مصادر التشريع أي معاخذ الأحكام كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة فيها وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم إذا علم المقلد أن هذا الحكم حكم المعين قد أفتاه به المفتي وعلم أن كل ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حكم الله تعالى في حقه ويفعل, ويفعل هكذا في كل حكم ومحل هذا في حق العامي المطبقي الذي لا يأخذ إلا عن شخص واحد الذي ليس له إلا وسيلة واحدة للمئماما يمكنه أن يستفتي عددا من المفتين فلا يمكن أن يحصل له ذلك بشخص واحد قال وما ذكرناه حدا وشرحا هو أقرب إلى الصواب من غيره وهذه سنة الله بحق كل من اجتهد أنه يرى أن ما هو عليه هو الصواب وإن كان هو رحمه الله قد اعترض على هذا الحد في كتاب النهاية أربعة اعتراضات ذكر عليه أربعة اعتراضات فتذكرها هنا فقال هو أقرب إلى الصواب من غيره وإن كان فيه أمور ذكرتها في الشرح هي الاعتراضات الأربعة التي ذكرها بالنهاية وقد ذكر ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه حكمة عجيبة قال ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به كل أحد كان راضيا عن الله بعقله فما أداه إليه اجتهاده يظنه الصواب المطلق مع أن المصنف رحمه الله قد احترس فقال أقرب إلى الصواب ولم يقل هو الصواب المتمحض وقد أوردوا على هذا الحد أي اعترضوا عليه باعتراضات منها أن غالب الفقه مظنون فكثير من المسائل الفقهية ظنية وكان مالك في المسائل الاجتهادية إذا أفتى فيها إن ظن إلا ظنن وما نحن لأن لا يكذب على الله سبحانه وتعالى فأدلتها إما أن تكون أخبار آحاد وإما أن تكون أقيسة وإما أن تكون أدلة خلافية كالاستصحاب والاستصلاح ونحو ذلك لكونه مبنيا أي لكون جمهور الفقه وأعظمه مبنيا على العمومات ودلالة العام فيها خلاف وعلى أخبار الآحاد وهي أيضا قابلة للقبول والرد والأقيسة جمع قياس وهو أيضا قابل للقبول والرد وغيرها من المظنونات أي من الادلة الظنية فكيف يعبرون عنه بالعلم كيف يعبر عنه الوصوليون بالعلم في قولهم العلم بالأحكام الشرعية ولكن ذكرنا نحن أن المقصود بالعلم ما يشمل جميع مراتبه فزال الاعتراض بذلك قال وأجابوا بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما هو المقطوع رجع مقطوع به رجع إلى العلم بالتقدير السابق هذا جواب بارد لأنه مقتضن أن المقصود حينئذ أنه يجب على الإنسان العمل والواقع الواقع أنه ليس كذلك فأنت مثلا إذا كنت مجتهدا فحصل لديك احتمالان كما يقول الشافعي رحمه الله في الأم القول في هذه المسألة يا قولين ومعنى ذلك أنه تردد تماما بين هذين القولين لا مرجح بينهما عنده أو كنت مقلدا فوجدت مثلا في المختصر أقوال أو في المذهب ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فأيها حكم الله بالنسبة إليك لا يمكن أن يحصل لديك ظن أن هذا وحده هو حكم الله حليذ أو يجب عليك العمل به وحده فلذلك هذا الجواب بارد والجواب الصحيح هو أن يقال إن العلم أشمل من ذلك فهو شامل للظن والشك والوهم ولجميع مراتب الإدراك إذا علمت ذلك انتهينا من القاعدة إذن ولعلكم فهمتمها وهي مجرد تعريف جعله قاعدة وعرفتم محترزاتها والآن نصل إلى التطبيق إن شاء الله وانتبهوا معي إلى أن المقصود هنا بالتطبيق الذي أراده هو وأراد عليه، تخريج الفروع عليه هو أن الحقيقة من الصعب تحققها كاملة وقد تتجزأ فإذا حصل جزء من الحقيقة هل يسمى حقيقة وهل ينطبق عليه الحكم فمثلا من الصعب الشاق أن يكون الإنسان فقيها بمعنى قد أحاط بالأحكام الشرعية الفقهية جميعا فمن أحرز جزءا من ذلك هل يسمى فقيها وهل تنطبق عليه أحكام الفقيه أم لا هذا هو وجه التخريج وأنا أذكر لكم مسائل قبل الشروع في الفروع التي ذكرها هو تساعدكم على هذا التخريج مثلا من المعلوم أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في وقتها فأدرك آخر الوقت يجب عليها أن يصلي عند الجمهور خلاف الحنفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة العنام عنها فليصليها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها فإن الله تعالى يقول وقيم الصلاة الذكر والحنفية يرون أنه لا يحل أن تصلي الصلاة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وهو آخر الوقت بالنسبة لصلاة العصري وبالنسبة لصلاة الفجر يتنتظر حتى تغرب الشمس وتطلع وتصلي لكن إذا أحرم الإنسان على مذهب الجمهور المالكية والشابعية والحنابلة قبل طلوع الشمس بصلاة الفجر فأحرم وصلى ركعتا في الوقت وركعتا بعد الوقت فهذه الصلاة هي أداء القضاء فيها خلاف على لا تقوى القول الأول أنها أداء لأن العبرة بالبداية لا بالنهاية والقول الثاني أنها قضاء لأنها لم تؤد داخل الوقت كلها, كلها والقول الثالث أن ما في الوقت أداء وما كان خارجه قضاء وينبني على هذا الخلاف من اقتدى به إذا أحرم الإنسان بنية الأداء في الوقت فصلى ركعة وبعدها طلعت الشمس أحرم إنسان آخر استيقظ وتوضع وجاء وأحرم اقتداء به فالثاني إذا نوى القضاء الأداء فصلاته باطلة لأنه قد خرج من الوقت وإذا نوى القضاء اختلفت نيته ونية الإمام وهذا محل خلاف في جواز اختلاف نية المأموم من نية الإمام، فلذلك المذهب المالكي المعتمد فيه أن الكل أداء، كما قال خليله أن الكل أداء، وقيل الكل قضاء، وقيل ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، وتنبلي على ذلك قضية الابتداء. كذلك مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية، فقال وفروا اللحاء. فقال لكن أنا أمرني يا ربي بعفاء لحيتي وعفاء شاربي وقال حف الشوارب وأعف اللحاء وفي لفظ أرخ اللحاء وفي لفظ وفر اللحاء فهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحاء كيف يمتثله الإنسان من الناس من يبالغ فيقول لا بد أن تترك كل شيء وافرا كل ما ينبت على اللحيين وهما الفكان أي عظم الفك الأسفل هو الذي يسمى لحيا وهما لحيان ومجتمعهما هو الذقن كما قال ابن المرحل في نظم الفصيح واللح وعظم الفك وهو الأسفل واجمع على ألحي إذا تقللوا ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إنشئت, بالكسر إنشئت وإنشئت اللح فالذين يبالغون يرون أن كل ما نبت على عظمي الفكين لابد من توفيره لتكون ممتثلا لأول النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون يرون أنك إذا تركت أي شيء على عظم اللحيين فقد امتثلت الأمر أي شيء يراه البصر تركته على عظم عظمي اللحيين فقد امتثلت الأمر أيهما القول الصحيح عند الشيخ مختار لأن لحيته وافرة يرى القول الأول نعم. نعم المسألة فيها خلاف نعم المسألة فيها خلاف وهذا الخلاف ترونه واضحا في من أقسم عليك لتأكلن من هذا الطعام فإذا أخذت منه لقمة واحدة بين أصابعك الثلاثة فإن لم يحنت شيء يصير وإذا لم تأخذ منه شيئا حنت الكلية فهمت كذلك من هذه الأمذلة التي لم يذكرها المؤلف إذا أقسم الرجل على امرأته لا خرجت من البيت إلا بإذنه فأخرجت إحدارش ليها من البيت ثم ترازعت فألوى حانثنا وغير حانث تخبر شيء <تصفيق> كل ما نذكره هنا في هذه الدورة هو مسألة خلاف كل ما هو خرج على الخلاف هو خلاف نعم لأنها لم تخرج بالواقع لم تخرج خروجا كاملا وإنما كان الخروج جزئيا كذلك من الأمثلة الطريفة التي يذكرها الفقهاء من ادعى على آخر ألفا أن له دين عليه قيمته ألف فشهد له شاهد بألف وشهد له آخر بخمسمائة أن له دين على أولان قدره خمسمائة وشهد شاهدنا الهدين على هلان قدره ألف فماذا يحكم به القاضي نعم أنت حنفي الشيخ حنفي يقول لا يحكم له بشيء لم يثبت شيء وهذا مذهب الحنفية لأنهم يرون أن الألف تختلف عن خمسمائة كل حقيقة شرعية والحقائق الشرعية لا تلفق فلذلك يرى الحنفي أنه لا يحكم له بشيء، لأن الألف شهيدة بها شاهد وليس عندهم التكميل باليمين مع الشاهد، وخمسمائة شهيدة بها شاهد وليس عندهم التكميل باليمين مع الشاهد، ولا تلفيق بين الألف والخمسمائة. هذا مذهب الحنفي. مذهب الجمهور والشافعية والمالكية والحنابلة أنه ثبتت له خمسمائتين بشهادة الرجلين بتلفيق الشاهد الذي شهد بالألف والذي شهيد بخمسمائة. فثبتت خمسمائة وبقيت بقيت خمسمائة جاء شاهد عليها وهو الشاهد بالألف فيكمل باليمين ويستحق الألف ومثل ذلك إذا عند المالكيّة مثلا لا يثبت هلال رمضان إلا برؤية عدلين، وعند الشافعية لا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين، مالكي وشافعي يتفقون على هلال شوال أنه لا يثبت إلا برؤية عدلين ويختلفون في هلال رمضان. فالمالكية يرون أنه لا يثبت إلا برؤية عدلين وكذلك الحنفية لأن اللهلة فيها خلاف هلية من باب الشهادة أو من باب الرواية فجاء عدل فشهد برؤية هلال رمضان وجاء آخر في الليلة الموفية ثلاثين من رؤيته الليلة الأحداؤ الثلاثين من رؤيته فشهد برؤية شوال فهل يلفق الشاهد الأخير للشاهد الأول؟ نعم. نعم خليل الرحمن الله يقول وفي تدقيق شاهد أوله لآخره آخره لزومه بحكم المخالف بشاهد تردد هذه المسألة فيها تردد عند الماركين والسبب هذا التردد هو نفس القاعدة هذه تخليص على هذه القاعدة ونوائر هذه المسألة كثير كثير من المسائل التي تفرعوا على الحقائق الشرعية من أهمها مسألة طريفة أيضا تدرس في الأصول وفي القواعد وهي هل الكفر فاسق وزيادة أو الكفر كفر والفسق فسق الكافر هل هو فاسق وزيادة أو قد يكون الكافر غير فاسق هذا شاف والشافعية مقتضى المذهب الشافعي في مقتضى الشافعي أن الكفرة فسق وزيادة فهو فاسق زائد على الفسق ومذهب الحنفية أن الكفرة حقيقة شرعية والفسق حقيقة شرعية فبينه معموم وخصوص وجهي فيمكن أن يجتمع في شخص واحد فيكون كافرا فاسقا ويمكن أن نجد فاسقا غير كافر ويمكن أن نجد كافرا غير فاسق وعلى هذا قبل الحنفية شهادة الكافر على الكافر إذا كان عدلا بمقتضى ملتهم والحنابلة عندهم فرع واحد في هذه المسألة وهو شهادة الكفار على الوصية في السفر فالحنابلة يرون جواز شهادة الكافر على الوصية بالسفر السفر إذا كان المسلم الموصي في بلاد الكفار ولا يجد من يشهده على وصيته بيشهد عدلين من الكفار على وصيته ويستدلون لذلك بآية سورة المائدة وهي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم من غيركم أي من المسلمين وآخران محتملة لأن لي يكون لين أو أن يكون مجرد شخصين عدالتهما معناه لا يتوقع منهم الكذب الكافر الذي لا يكذب ولا يخون كما كان عليه عدد من الجاهلية في وقت البيعثة ووقت النبي صلى الله عليه وسلم فأبو العاصر بن ربيع مثلا قبل إسلامه رضي الله عنه كان لا يكذب ولا يخون وعندما أسلمه لم يشاء أن, أن يبدأ إسلامه بالخيانة فرد إلى قريش جميع أماناته فقد يكون الإنسان صاحب مرؤة وهو كافر فتقبل شهادته على الكفار عند الحنفية وتقبل شهادته بالوصية في السفر عند الحنبل وهذه الآية قال فيها أبن العربي على مقتضى مذهبه المالكي قال هذه أشكل آية في كتاب الله أشكل آية في كتاب الله لأنه لم يفهمها فرد عليه القرطبي في تفسيره قال لا إشكال فيها والحمد لله وذلك أن فهم الآية يرجع فيه إلى سبب النزول وسبب النزول قصة تميم الداري وابن بداء وهي قصة معروفة في الوصية في السفر لذلك قال المؤلف رحمه الله إذا علمت ذلك فالذي ذكروه في ضابط الفقهية تفرعوا عليه مسائل كثيرة كالأوقاف والوصايا والأيمان والنذور والتعليقات وغيرها فنقول مثلا أي في هذه الأبواب كلها المسألة الأولى ما يخرج على هذه القاعدة إذا وقف على الفقهاء فمن يستحق هذا الوقف وقف إنسان وقفاً على الفقهاء أو على الفقراء من يستحق هذا الوقف في قضية الفقهاء في داخل المذهب الشافعي ولذلك عرضه هو عليها وذكرها مثالا فقال القاضي حسين وهو من أئمة شابعية في الوقف في إحدى تعليقتيه هو له تعليقتان تعليق الكبرى والتعليق الصغرى قال في إحدى تعليقتيه إذا وقف على الفقهاء صرف إلى من يعرفه إلى من يعرف من كل علم شيئا وهذا الذي يعرف به بعض المتاخرين الثقافة فيقولون الثقافة هي علم شيء من كل شيء علم شيء من كل شيء ليست علما محيطا إنما هي علم شيء فقط من كل شيء كل نساء مشاركة له في الفيزياء يعرف منها مسألة له في علم النفس له في الأدب له في اللغات له في كذا، فهذا معنى تعريف الثقافة عند المتأخرين أنها علم شيء من كل شيء، فكذلك القاضي حسين أفتى بأن الإنسان إذا وقف على الفقهاء فإن هذا الوقفة يصرف لمن علما من كل شيء شيئا، أي من كان لديه مشاركة في كل علم من العلوم له فيه مشاركة. فأما من تفقها شهراً أو شهرين فلا من طلب العلم شهراً أو شهرين شارك في دورة مركز العيد مركز من عيد مرة أو مرتين فلا يستحق هذا الوقف في رأي القاضي حسين وصدق يتيج ما يخالف هذا الرأي أيضا ولو وقف على المتفقهة الحمد لله يمكن أن يأتي بعض الواقفين فيقف على المتفقهة لا على الفقهاء والمتفقهة معناه الذين يسعون للفقه فيشمل ذلك من تفقها ولو يوما واحدا من جلس لدراسة الفقه ولو يوما واحدا قال ولو وقف على المتفقهة صرف إلى من تفقها يوما مثلا لأن الاسم صادق عليه ونظير هذا مثلا من وقف على ذريته فمن يشمل هذا لسبب؟ وجه الوجه ارتبط بالفرد الأصل في الناس في تعريف الفقه قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لا العلم العلم بالأحكام نعم حتى الظني يداخله لو وقف الإنسان على ذريته من يدخل فيها؟ ويكون من صلبه هذا لا خلاف فيه. لكن ذرياتهم من يدخل منهم ابناء البنين أبناء والبنين لا خلاف في دخولهم وابناء البنات هل يدخلون في الذرية <تصفيق> نعم <تصفيق> يدخلون في الذرية لأن الله قال في ذكر نوح عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك الجزير المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى فجعل عيسى من ذرية نوح وليس من ذريته إلا من جهة الأمهات فهو من أولاد البنات. لكن إذا وقف على ولده، فهل يشمل ذلك أولاد البنات أولاء؟ نعم. إذا قال هذا وقف على ولدي، على أولادي جميعا أو على كل أحد من ولدي، هو يشمل ذكر الأمثال الصُلبِي هذا لا خلاف فيه. نحن نتكلم عن الطبقات التي بعد الطبقة الأولى. <تصفيق> إيه نعم هذا فضل بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن, بنوهن أبناء الرجال الأباعد هذا إذا قال وقف على بني فإنه مخرج لأبناء بناته يدخلوا فيه أبناء أبنائه دون بني بناته لكن إذا قال على ولدي فقد ولدهم جميعا فإنما مرجع ذلك إلى الأبوة فهو والد لهم جميعا ولذلك يسري تسريع أحكام المحرمية مطلقا وقال في التعليقة الأخرى قال القاضي حسين في كتابه الأخر تعليقة الأخرى يعطى لمن حصل من الفقه شيئا يهتدي به على الباقي معناه أن هذا شرح لقوله من علم من كل علم شيئا معناه أن من حصل ما يفهم به الأبواب الأخرى كانت لديه مبادئ من الفقه فقرأ في المذهب الشافعي الزود مثلا وفي المذهب الحنفي الحنبلي العمدة مثلا وفي المذهب الحنفي قرأ أي كتاب مختصر مثلا البداية التي ش شرحت بهداية، وفي المذهب المالكي مثلاً قرأ الرسالة لابن أبي زيدي، وفي المذهب مثلاً هذه في المذهب الأربعة. هذا قد أخذ مبادئ العلم التي يمكن أن توصله إلى ما وراءها، فيوطاح نيد. على من على قبيلة. من لا لا لا تقل مجموعة، لا بد أن تصرح بلهذِ الواقف إذا وقف على. فلان وذريته يدخل أبناء البنات وإذا وقف على فلان وولده يدخل أبناء البنات وإذا وقف على فلان وأبنائه لا يدخل أبناء البنات يختص بأولاد الأولاد <تصفيق> بلوغت القوم منهم هذا فيما يتعلق بالـ بالـ ليس بالميراث إنما هو فيما يتعلق بالإخراج عن أسرارهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نمات الأنصار وقد اجتمعوا وقال أهل فيكم أحد ليس منكم قالوا فلان وهو ابن أختنا فقال ابن أخت القوم منهم وليس معنا ذلك أنه يرث بمنوته لأختهم نعم. كيف يعرف أن فلان قد أحرز في كل علم ما يستدل به على ما سواه الأمر في ذلك عادي مرجع فيه إلى العادة وقد عرف في كل المذاهب مختصر به يبدأ الصبيان والمفتدئون في العلم فهذه المختصرات التي يسميها بعض الناس الكتب الصغيرة إذا كان الإنسان قد درس كتابا منها هذه الفقه فإنه يستحق الدخول فيها في مسمى الفقهاء ولذلك قال ويعرف بالعادة لا إذا كان عرفه وفهمه ويعرف بالعادة وقال في التهذيب في الوصية إنه يصرف لمن حصل من كل نوع وكأن هذا هو مراد القاضي بقوله من كل علم قال من كل علم من كل نوع شيء من الفقه لكن من الفقه من كل نوع معناه من أبواب العبادات ومن أبواب المعاملات ومن أبواب الأقضية والحدود ومن أبواب التركة ونحو ذلك فليس مقصود القاضي كل علم النحو والصرف والبلاغ والبيان بالمقصود من الفقه لكن الفقه وحده اليوم في زماننا يدخل تحت عباءة الفقه أربعة عشر علم فالفقه الفرعي أي فقه المذاهب والفقه المقارن أي الفقه الذي تقارن فيه المذاهب والأصول والقواعد الفقهية وتخريج الفروع والأصول وأدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام من السنة وعلم الجدل الفقهي وتاريخ تدوين الفقه وطبقات الفقهاء في كل مذهب من المذاهب وعلم الفرائض وعلم الآداب الشرعية وهو أيضا من الأحكام وكذلك علم النوازل. فكثير من الكتب مؤلفة ليست على ترتيب الفقه وإنما هي نوازل في كل مذهب من المذاهب وكذلك علم الاجتهاد الذي يؤدي الإنسان إلى الاجتهاد مثل ما فعله السيطي في كتاب الإكليل في استنبطاء التنزيل فهذه العلوم الأربعة عشرات تدخل تحت عباءة علم الفقه وقال في التتمة في باب الوصية إنه يرجع فيه إلى العادة إذا أوصل إنسان للفقهاء فإن المرجع فيه إلى العادة وغير في كتاب الوقف هذا قاله في كتاب باب الوصية أما في باب الوقف فقال بقوله إلى من حصل طرفا عبر، عبر في كتاب الوقف بقوله إلى من حصل طرفا وإن لم يكن متبحرا طرفا من الفقه وإن لم يكن متبحرا فقد روي أن من حفظ أربعين حديثا يعد ذقها روي عن بعض لئمة السابقين أن من حفظ أربعين حديثا وفهمها في الأحكام يعد فقيها وهذا الذي عمل عليه المنذري ورحمه الله فقد ألف كتابة, كتابه الأربعين في الأحكام واختار أربعين حديثا من أدلة الأحكام من الصحيحين أو أحدهما في الأربعين المنذري ولكن اعتماد ذلك على حديث ضعيف وهو من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمور دينها والحديث ضعيف والمسألة التي ذكرناها ولم نذكر تفصيلها هي من وقف على الفقهاء على الفقراء وهذا أكثر من الوقف على الفقهاء فما رأيكم فيها إذا وقف الإنسان على الفقراء والمساكين فلمن يصرف هذا الوقف من هم الفقراء هذا محل خلاف، فالله سبحانه وتعالى ذكر مصرفين من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين فقال إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فاختلف العلم في الفقراء والمساكين بعد, بعد الاتفاق على تباينهما لا خلاف أنهما مصرفان. لأن الله عطف أحدهما على الآخر والعطف يقتضي المغايرة فاختلف فيهما فقال المالكية والحنفية الفقراء أقل فقرا من المساكين فالمسكين هو من سكنت يده عن التصرف ولا يملك شيئا ولا يستطيع عملا والفقير من يستطيع عملا ولكنه لا يملك ما يكفيه لعامه وقال الحنابلة والشافعية بل الفقير أفقر من المسكين فالمسكين يمكن أن يملك وسيلة عمل والفقير لا يملك شيئا لأن الفقير مشتق من فقرات ظهره فهو الذي بدت فقرات ظهره فلا يستطيع العمل والآخرون قالوا من فقرات ظهره لأنه يحمل على ظهره وأستدل الشافعية والحنابلة بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها قالوا هؤلاء مساكين ومع ذلك يملكون سفينة في البحر وهم يعملون أيضا قادرون على العمل وأجاب المالكيّة والحنفية بأن اللام ليست الملك هنا فلو كانت مملوكة لكانوا شركاء في ذلك وكان هذا نوعا من أنواع الشراكة يحتاجه يحتاج إلى تأصيل فإنما هم أجراء في السفينة واطلقت عليهم المسكنة من باب المشفة لأنهم في موقف الله يحمدون عليه كما ورد في الحديث مسكين ومسكين ومسكين امرأة لا زوج لها حتى ولو كانت غنية تسمها مسكينة بمعنى أنها تستحق الرحمة وليس المعنى أنها يصدق عليها حكم مسكين. وهذا الذي أشار إليه خليل الرحمن الله في المختصر بقوله وهو أحوج وهو المسكين أحوج من الفقير بناء على تفسير المالكية والحنفية خلاف الشافعية والحنابل وعلى هذا إذا وقف الإنسان على الفقراء فمن جاء يطلب ذلك منهم إلى القاضي وقال نريد أريد نصيبي من وقف فلان وأثبت فقريته أي أنه فقير ومن لم يأتي منهم كالقانع الذي لا يعترف، فلا يمكن أن يتي إليه القاضي في بيته إلا إذا عرف القاضي أنه ما منعه إلا العفاف وأنه محتاج وإلا فإن القاضي لا يستطيع أن يعمم ريع هذا الوقف على جميع فقراء البلد وبلا خص أن بعض الواقفين قد يعمموا على سكان فلسطين مثلا أو على أهل الشام أو على المجاهدين بالثغر أو على الفقراء في المكان الفلاني فيشمل ذلك أعدادا لا حصر لها فلو وزعه عليهم بالمل لما كفاهم لما أحاط بهم الفقير لا هذا الإسلام والإيمان لكن الفقير والمسكين فرق الله بينهما فجعل كل واحد منهما هو إذا ذكر الفقراء في مذهب المالكين والحلفية أنه يدخل معهم إذا وقف على الفقراء يدخل معهم المساكين باب أولى وإذا وقف على المساكين اختص بهم فمن يملك بلغة لا تكفيه لعامه لا يمكنه أن يوضع هذه دلالة في السماه في الأصول دلالة الاقتران وهي أضعف الدلالات فلا يمكن الاعتماد عليها لأن الواوة تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق قول الله تعالى ومنك ومن نوح وإبراهيم تعطفت السابق على اللاحق واللاحق على السابق لكن��З مستنس ب بها؟ هذا على خلاف المذهبك المذهب شابعهم دلالة الاقتران لديهم ضعيفة قال الغزالي في إحياء علوم في الدين يدخل الفاضل في الفقه ولا يدخل المبتدئ من شهر ونحوه قال إذا وقف الإنسان على الفقهاء فإن الفاضل في الفقهاء الذي أحرز منه حظا يدخل في ذلك ولا يدخل فيه من درس الفقه شهرا أو نحو ذلك المدة اليسيرة والمتوسط بينهما درجات متوسط بين المبتدئ والفاضل درجات. يجتهد المفتي فيها هل هذا فعل يصطف عليهنا وبقيه ولا؟ والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ. الكتاب ليس كتابا فقيها كتاب تربوي كتاب إحياء. فلذلك الغزالي لا يخليه من نبته تربوية إنه يشير إلى الورع. فقال الورع لمن ليس لمن لم يصل إلى درجة الفاضلية والفقه. أي يتورع مع وقف على الفقهاء وما ذكره الغزالي وقد نقله عنه الإمام النووي في كتاب البيع من شرح المهذب أي المجموع وأقره أي وافق النووي على ذلك هذا يمكن بالنسبة الامتحانات اليوم يحدد بها مستوى هذا الشخص اللي هو مستوى الابتدائية مستوى المتوسط ومستوى الثانوية والجامعة لكن الفقراء كيف نحدد مستوياتهم الدخل <تصفيق> إذا قدر لهم دخل معين فلان دخلوه كذا من كان حد الفقر عند الوامن المتحدة من كان دخلوه يقل عن مئتي دولار شهريا آخر هذه حدود ما لها مرجع حقيقي في كتاب البيع من شرح المهذب أي المجموع وأقره وغالب الكتب المطولة كالحاوي المعوردي وكالبحري والتعليقة القاضي الطيب وغيرها ليس فيها تعرض لهذه المسألة المسألة دقيقة إنما يتعرض لها في بعض الكتب التي يحقق أهلها إذا علمت ذلك فقد وقع هنا للرافعي شيء عجيب وتبعه عليه النووي في الروضة ونقله عنه أيضا من الرفعة ساكتا عليه فقال في باب الوقف ويصح الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل محل الاعتراض هو قوله وإن قل لأن المتفقهة الاعتراض لا على دخول كل من اشتغل بالفقه فيهم كما سبق ولكن الفقهاء لا يدخل فيهم من حصل منه شيئا أي من الفقه شيئا وإن قل كما سبق فلذلك اعترض على هذا الكلام قال وما ذكره في دخول محصل الشيء وينقل فيه مسمى الفقيه حتى يستحق من حصل المسألة الواحدة مخالف لجميع ما سبق ولا أعلم أحدا ذكره وكما أنه مخالف للمنقول في المذهب فهو مخالف للقاعدة النحوية لأن الفقهاء جمعوا فقيه وفقيه اسم فاعل من فقها بضم القاف إذا صار فقه هنا الفقيه صفة مشبهه من فقها بالضم كما قال النمالك وفعل أو لا وفعيل بفعول فعيل وصفه فعول كالضخم والسمين نعم فالضخم هو ما كان على وزن فعل والسمين ما كان على وزن فعيل ففعل بالضم لها مصدران ووصفان فله الفعولة والفعالة فتقول ظرفة ورافة وتقول سهلة سهولة وتقول في ما مصدره الفعالة كالظرافة وصفه ظليف وما مصدره الفعولة كالسهولة وصفه فعل سهل هذا هو الغالب وهو هنا قال اسم فاعل وهذا تجاوز منه رحمه الله فليس اسم فاعل بل اسم الفاعل الفرق بينه وبين الصفة المشبهة أن الصفة المشبهة آخذة من الأزمنة الثلاهة من الماضي والحالي والمستقبل فزيد حسن معناه أنه كان حسنا قبل كلامك وهو حسن وقت كلامك وسيبقى حسنا ولو جزء يسير من الوقت بعد كلامك أما اسم الفاعل فهو يدل على التجدد ومعنى من وما رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح فهذا مختص بالمؤقت وهو اسم الفاعل كما قال ابن مالك وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا لا جاذل جذلا فهذا هو اسم الفاعل أما غيره فهو صفة مشبهة والمؤلف لم يفرق فنع بين الصفة المشبهة واسم الفاعل منفقها بضم القاف وفقها فعل إنما تدل على السجايا معناه من صار الفقه له سجية فقها وشعر ونحوها لمن كان ذلك له سجية فصح ولا يطلق ذلك لمن لا يطلق شعر على من قال شعرا مرة واحدة كما قال الشاعر ورب مرسل شعر ما نصيخ له كأننا ما شعرنا أنه شعر كأننا ما شعرنا إما علمنا أنه شعر قال الشعر لأول وهلته لكن إذا اشتهر بالشعر وأصبح سجية له يقال فيه شعورة لا شعر أما شعر فهي لمن قال الشعر لأول أهلته وكذلك فقها لمن فهي مسألة واحدة لكن فقها لمن صار الفقه له كالطبع والسجية هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه أفاده الله بلقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة ما لا يفيده بمجالسة العلماء ولو سنين طويلة فالرسول صلى الله عليه وسلم أجر الله على يديه من البركة والنفع العلمي ما لا يجريه على يد غيره فأصحابه مثلا بعضهم لزمه عشرين يوما فقط كمالك من الحويرث وأصحابه فرجعوه فقهاء مفتين إلى الآن تحتاه الأمة إلى فقهه وعلمه ولذلك قال الشيخ مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه في متحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نور به عن تهج صحبه غنية وغير أصحابه من ناوحى وهجى فنحن نحتاج إلى كثير من البحث والتقصي لعلنا ندرك شيئا من فقه الصحابة فمن هداه الله للإسلام وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة فقد نال مزية عظيمة ومن رعاه مدة طويلة ولم يهديه الله الإسلام قامت عليه الحجة أعوذ بالله وازداد في ضلالته وشقاوته كابيله بن أبي جهل ولذلك يقول الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه عجبال شأن زيارة الفع عجبال شأن زيارة الأدب خلع اللحاء وتختم الذهب وأتوما خير الورى فمضوا ومرنا عام يرتاع فانقلب كم لحظة منه هدت ملاً ما فوفعاد وسادة نج نجبا وسنين ما نفعت أبا لهب سر الهدا في غيبه احتجبا فلذلك قال وأما المكسورة أي فقها بالكسر فمعناه معناه والمفتوح معناه أنه سبق غيره إلى الفهم فقهه يفقهه إذا سبقه إلى الفهم فهي من بذ الفقر وبذ الفقر جالب من جوالب الضم الأربعة في فعل بالفتح فإذا فقه وفقه وفقه كل له معنى. أما فقه فمعناها فهم ولو لأول والتي وفقه معناه غلب غيره في الفهم وفقه معناه أصبح الفقه له سجية أنه سبق غيره إلى الفهم على قاعدة أفعال المغالبة أي ما يدل على بذ الفخر وقياس اسم فاعلهما فاعل قياس اسم فاعلهما أي فاعل وفعل فاعل فاقه إذا كان اسم فاعل لأنه يدل على الحدوث والتجدد أما الوصف الذي هو بصيغة أفعال التفضيل، بصيغة الصفة المشبهة، فهو فقيه، وقد أعاد الرافعي المسألة في باب الوصية وزاد شيئا آخر، رددنا بعضه عليه أيضا في كتاب المهمات، فيطلب منهم، وعلم أن اللهريّة لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقهاء شيئا، هنا يدخل علينا محذور يسمى التعصب. فبعض الفقهاء تكبر القضية المذهبية في ذهنه حتى يحاول مصادرة آراء الآخرين ولذلك يرى كثير من الأصوليين الحصارة الفتوى في المذاهب الأربعة في الفقه وقد ألف عدد من المفتين أنه لا يجوز الفتوى بغير المذاهب الأربعة وقال الشيخ عبد الله بن الحاج رحمة الله عليه مراق السعود والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف وغيرها الجميع ومنعه وقد ألف أحد العلماء الذين أدركناهم تأليفا في تحريم الأخذ اليوم بغير المذاهب الأربعة وأرسله إلى جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كنت كاتبه فقرأت عليه التأليف فقال اكتب الحمد لله الحمد لله وكبره سلام على عباده الذين الصفا ما بعده فإن النقول المنقولة في هذا المؤلف صحيحة العزو وإلى مواطنها محالها ولكنه يترتب ولكنه يستلزم إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه ولكنه يستلزم إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه فهمتم هذا الكلام يستلزم إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه معناه قائل هذا الكلام ليس من الأربعة فلا يحل تقليده إذا قلنا لا يحل تقليد غير الأربعة فقائل ذلك قائل عدم تقليد غير الأربعة ليس من الأربعة فلا يحل تقليده فاستلزم إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه إذا زوج الرجل عبده وجعله هو الصداق جعل رقبته صداقا فالنكاح لا يصح إلا بصداق وإذا ملكت زوجة زوجها فقد بطل النكاح أيضا فيستلزم إثباته ورفعه إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه وهذه المسألة التي حصلت فيها مناظرة كبيرة بالشام بين من تيمية رحمه الله وعدد من الفقهاء الكبار فإنه كان يفتي بين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وبين تيمية الحراني رحمة الله عليه فقد كان يفتي في الشام بمسائل ما عرفها المفتون في زمانه فظنوا أنه خارق للجماع فحاكموا وقالوا لا نرجع إلا إلى كتب المذاهب فقال على الرأس والعين وسأمهلكم ثلاث سنين فكان كلما قال مسألة أخرجها لهم من كتب المذاهب لأنه كان طويل اليد في كتب المذاهب كثير من كتب المذاهب مجهولة لدى علماء المذاهب، وهو كانوا يظنونه خارقا للجماع، ولكنه كان يطلع على أقوال لا يطلع عليها أي مت تلك المذاهب في كتبهم رحمة الله عليه، فلذلك تعصب الإمام الأسنوي رحمه الله هنا على الظاهريه، والظاهريه نعم الظاهريه هم أتباع داود الظاهري وهو الذي كان يرى بطلان القياس أن القياس ليس من الشرع في شيء وأنه لا يقبل منه إلا ما كان من مفهوم الموافقة فكان يقبل القياس بمعنى مفهوم الموافقة فيجعله من دلالة النص مثلا حرمة الضرب ضرب الوالدين معخوذة من حرمة التأفيف قياسا عند الجمهور لكن عند ظاهرية لا هي من مفهوم الموافقة وهكذا فاللهرية لا يقبلون من القياس إلا مفهوم الموافقة وما سوى ذلك يردونه وهذا المذهب اشتهر عليه عدد من الأئمة الكبار كالقاشاني بالنسبة للعراق وكالإمام بن حزم وكذلك المنذر بن سعيد البلوط في الأندلس ويوسب إليه عدد من العلماء المتأخرين لأنهم من أهل الاجتهاد والناس لا يسلمون لأحد في العصور المتأخرة أنه من أهل الاجتهاد فالإمام محمد علي الشوكان رحمة الله عليه كان زيديا وكان أبوه من فقهاء الزيدية وهو صغير درسه أبوه مختصرا في فقه الزيدية وهو كتاب الأزهار فقرأ فيه فرائض الوضوء فقال فرائض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومسح الرجلين إلى معقد الشراكين وغسل المخرجين فقال ما دليل هذا قال دليله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق يمسحوا في رؤوسكم وأرجلكم وأرجل إلى الكعبين فقال طيب ما دليل وجوب غسل المخرجين في الوضوء قال يا بني أنت صغير عندما تكبر تعرف دليله فانقطع الوالد ولم يستطع أن يبين له الدليل على مقتضى مذهب الزيدية. فلما درس الشوكاني رحمه الله ألف كتابا سماه السيل الجرار على حدائق الأزهار فجرفها وكل ما لا دليل عليه من هذا المذهب يرد عليه وأصبح مجتهدا. نعم لا أقصد الواجب الغسل غسل المخرجين. إيه عفوا عفن لا زيرية نعم لا يقولون لا يقولوا كلهم بالمسح لكن هنا قال لا بالعكس لا يقولون حتى بالمصحار الخفين في ذلك فالمصح الغسل المخرجين لم يجد له دليلا في الآية فان كرهوه ألا في كتاب السير للشرار فهو مجتهد فقيه لا يستطيع واحد أن ينكر أنه فقيه لكن إذا تعصبنا وقصرنا الفقه على المذاهب الأربعات سنخرج أمثال الشوكاني من الفقه هذا غير ممكن. في ذلك قالوا علم أن ظاهريّة لا يستحقون مما هو مرصد من أرصده أي هيئه، والارصاد معناه تهيئته، والرصد معناه ما هو مرصد كما في آية سورة الجن. نعم لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقهاء شيئا. كذلك نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته عن ابن سريج وابن سريج هو أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي وهم ابن الترجيح الذين يعرفون بأصحاب الوجوه وله مسألة مشفرة هي المسألة السريجية التي هي من الغاز الفقهي، وأجاب به جماعة من أصحابنا وقد انتهى الكلام على هذه المسألة وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة بعضها موافق للقاعدة كظن طهارة الماء والثوب في الاجتهاد وكذا استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والصوم وغير ذلك هنا قلنا إن المقصود بالعلم بالأحكام الظن بها وذلك يشمل أمرين يشمل العلم يشمل الظن بأدلتها أي أدلة المشروعية ويشمل الظن بأدلة الوقوع والدليل ينقسم إلى قسمين دليل وقوع ودليل مشروعية فزوال الشمس هل هو دليل وقوع أو دليل مشروعية فضل زوال الشمس دليل على وجوب صلاة الظهر لكن هل هو نحن لدينا دليلان على وجوب صلاة الظهر الدليل الأول قول الله تعالى أقب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ودليل ثاني مثلا زوار الشمس دليل على وجوب صلاة الظهر فالفرق بين الدليلين أن دليل المشروعية هو النص الذي شرع الله به هذا الحكم ودليل الوقوع هو العلامة التي جعلها الشارع علامة على وقوع الحكم فلذلك دخول الوقت للصلاة هو دليل وقوعه والنص من القرآن أو من السنة أي نعم هو دليل المشروعية شرط الوجوب أو سبب بالنسبة للوقت الراجح فيه أنه سبب للصلاة لا شرط ولذلك إذا شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه والفرق بين السبب والشرط أن الشرط إذا كان داخلا في الطوق يجب تحصيله والسبب لا يجب تحصيله مطلقا فما لا يتم الواجب المطلق إلا به خمسة أقسان إما أن يكون سببا داخلا في الطوق وإما أن يكون سببا خارجا عن الطوق وإما أن يكون شرطا داخلا في الطوق وإما أن يكون شرطا خارجا عن الطوق وإما أن يكون ركنا وجزءا من الماهيه ولا يكون إلا داخلا في الطوق فالسبب لا يجب مطلقا سواء دخل في الطوق كجمع النصاب حتى تجب عليك الزكاه فهذا سبب لا يجب عليك اجماع وكذلك إذا كان خارجاً عن الطوقك أن تطلع الفجر الآن حتى تجب عليك صلاة الفجر هذا خارج عن الطوقي ولا يجب والشرط إذا كان خارجاً عن الطوق الطهري من الدمين دم الحيض ودم النفاس فإنه لا يجب وإذا كان داخلا في الطوقك الوضوء والغسل للصلاة فإنه واجب والركن لا يكون إلا واجباً كغسل بعض الرأس حتى تتأكد أنك غسلت الوجه ومسح بعض الوجه حتى تتأكد أنك مسحت الرأس عند الذين يقولون بوجوب مسح رأس كله نعم هذا غلط وقع فيه بعض اللصوليين في عدم التفريق بين السبب والشرط نعم عرف السبب وهو مطابق عليه التعريف تماما إيه نعم سبب هو ما رصبه وشارعه علامة على وجوب على تحقق الحكم الشرعي وهذا يتحقق فيه تماما هذا دخول الوقت هو السبب. إيه نعم. الحكم شرعي. نعم. شغير. حكم وضعي لكن الحكم الوضعي هو منقسم الحكم الشرعي لكنه ليس تكليفيا فالخطاب خطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين خطاب وضعيين وخطاب تكليفيين فهذا الخطاب الوضعي لا هو كلهم يزيدونه لا خلاف في السبب والشرطة والمانع والرخصة والعازمة كلها من الشرع. لكن فقط الخلاف في تعريف زيادة كلمة في التعريف ليست في غيره لكن هل محتاج إليها في التعريف ولا يحتاج إليها هذا البحث الذي ذكرناه البالغين وال... وال... وال... وال... ال... ال... وش... نعم انزل الوضع دخل في السمر ودخل الشرط الشرط والمنع واللي عادة والقضاء وكذلك اللي ما نعم من لم يزيد يدخلها في التعريف من وجه آخر قد ذكرنا ذلك البارحة أنه يدخلها من مجل آخر لأن التعريف الذي ذكره هو البارحة قال نعم التعريف الذي قاله قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فنعم فتقول المتعلق بأفعال المكلفين من تعلقه بأفعال المكلفين أن هذه هي اقسام الخطاب الوضعي تقتضي إما وجوبا وإما حرمة وإما كراهة وإما إباحة فهي ترجع إلى هذا لا ليس هذا سببا هذا شرط لأن المقصود زالته لأن الواجب هو غسل العضوي لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم فإذا غسلت فوق حائل لم تغسل العضو لم تبتذل أمر الله فهذا شرط ليس سببا أما السبب فهو ما ذكرناه مثل دخول الوقت ومثل جمع النصاب بالنسبة للزكاة ولا يكون واجبا أبدا سواء أن دخل في التوقيع لم يدخل فيه فيتفرعوا عليه فروع كثيرة بعضها موافق للقاعدة أي مذهب الشافعي فيه موافق للقاعدة الوصولية كظن طهارة الماء والثوب في الاجتهاد وكذا استقبال القبلة فهذه أمور اجتهادية فأنت الآن تستقبل القبلة ولم يكن لديك من قبل إحداثيات جوجل أو البوصلة حتى تحدد جهة المسجد الحرام والقبلة ستة أنواع قبلة وحي أولا قبلة معينة وقبلة مسامتة وقبلة وحي وقبلة إجماع وقبلة اجتهاد وقبلة الراكب على الراحلة في النفل أنها توجهت به هذه ستة أنواع القبلة الأولى قبلة المعاينة كالذي هو في داخل المسجد الحرام يرى الكعبة بين يده والثانية قبلة المسامتة كمن هو في مكة ويعلم أن بينه وبين الكعبة هذا الهدار بحيث لو سقط الهدار لرآها فهو جازم بجهتها والثالثة قبلة الوحي كقبلة المسجد النبوي والمساهد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أمره أن يوجه وجهه شطر المسجد الحرام ولا يمكن أن يقره على خلاف ذلك والقبلة الرابعة قبلة إجماع كقبلة المساهد التي كان فيها عدد كبير من المستهدين من الصحابة ومن بعدهم كمسجد البصرة ومسجد الكوفة ومسطاط مصر فسطاط عمر بن العاصي والجامع الأموي بدمشق وجامع عقبة بن نافع بالقيروان فهذه المساهد التي جاء فيها عدد كبير من المجتهدين واتفقوا على جهة القبلة فيها فمثلا مسجد الكوفة كان يصلي فيه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يصلي معه كان يعلق في المسجد في وقت علي مئة ألف سيف وكان له أربعة من المؤذنين يقف كل مؤذن على زاوية لا يسمع الآخر صوته ومسجد البصرة بناه عتبة بن غزوان بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عمر بن خطاب رضي الله عنه واتفق الصحابة على جهة قبلته وجامع صنعاء القديم بناه بيروس بن باذان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره أن يبني لأهل صنعاء مسجدا بين بستان باذان والصخرة المنمنمة وحدد له قبلته وهو بين نقم وعيبان فكانت قبلته على جبل معروف على قمة ذلك الجبل اليوم لما جاءت احداثيات جوجل كانت قبلته مسجد صنعاء الذي بناه فيروز بن بادان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسامته للركن اليمني تماما نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن قط ولا زار صنعاء ولكنه حدد القبلة بهذه الرسالة تحديدا دقيقة لا أليست قبلة وحيني أن اجتهاد هناك من فروز بن باذان أما القبلة الخامسة هي قبلة الاجتهاد كقبلة المسلمين في كل مكان يجتهدون فيه في جهة البيت الحرام والقبلة السادسة قبلة الراكب على الدابة أو السفينة أن توجهت به في النفل فلا تصلى الفريضة عليها وإنما تصلى عليها نافلة وقد اختلف في العاجز الذي لو طرح على الأرض لم يستطاع أن يقوم هل يجوز أن يصلي على الدابة أو لا لا بالنسبة للراكم الطيارة يعرف جهة القيمة مثل من هو في داخل المسجد هنا طيارة متسعة يمكن أن يغير اتجاهه ويصل الفرض إلى جهة القبلة والنافلة إلى جهة السير أنها توجهت به على كرسيه نعم إذا غيرت الاتجاه بأذناء الصلاة ينحرف معها كما كان الصحابة يفعلون في السفن. كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا دارت السفينة دار معها إلى جهة القبلة القبلة الخامسة قبلة الاجتهاد والقبلة السادسة وقبلة الراكبة على الدابة في النفل أنها توجهت به وعند الحنابلة لا يسترط في ذلك السفر في رواية لهم وعند الجمهور أنه يسترط فيه السفر نعم سفر القصر عند الجمهور نعم في الولايات المتحدة الأمريكية في غربها يتفق يكون تكون في وسطا في الأرض فتكون المسافة مستوية إلى المشرق أو إلى المغرب إذا تجهت إلى المشرق أو إلى المغرب تكون على نفس سمت مكة لا أنا زرت بعض الإخوة في سان فرانسيسكو فوجدتهم ينقسمون إلى أهلاء تقسام قسم يصلي إلى الغرب وقسم يصلي إلى الجنوب الشرقي وقسم يصلي إلى الشمال الشرقي مدينة واحدة فسألتهم عن ذلك فالذين يصلون إلى الغرب قالوا مكة إلى هذه الجهة أقرب إلينا والذين يصلون إلى الجنوب الشرقي قالوا نحن نصلي على الخريطة المسطحة إذا بسطنا الخريطةها هكذا جهة القبيلتين والذين يصلون إلى الشمال إلى الشمال الشرقي قالوا نحن نصلي على الخريطة المكورة وهي مائلة وجنوب الأرض أثقل من شمالها عليهم على الصواب فلما لم أستطع أن أحكم ببطلان صلاة أحد منهم لكن قلت ينبغي أن تجتمعوا جميعا وتصوتوا فإذا غلب التصويت لأية قولة من هذه القولات ثلاثة لزمت الباقين لأن المسلمين حينئذ إنما يؤخذ برأيهم ورأيهم لا يصادروا فيه رأي واحد ما دام له وجه من الاجتهاد فما كان عليه الأكثر من المسلمين في بلد فلا بد أن يتبعه لا نعم لا لا تحدث لا نفس الشيء واللي قالك في نقطة معينة إذا وصلت إليها تكون مكة إلى الغرب والشرق صياني مسافتها محدد وحدة. لا, لا هو, هو متساوي في الوسط هي النقطة في الوسط تماما لا هذه نقطة التي يستوي فيها المشرق والمغرب ونعم في مكان في البحر لكن ايضا في ألسكا توجد هذه النقطة تماما والناس مفتورون على أن من اتجه إلى هذه الجهة فهو مشرق من اتجاه إلى هذه الجهة فهو مغرب وليس لهم إلا الفطرة في ذلك وكذلك من كان في طرفي الأرض ففي البلاد الإسكندنافية تطلع لك الشمس من الجنوب وتغرب إلى جهة الجنوب أيضا الجهة التي تطلع منها هي التي تغربونها وأنت تراها بين عينيك وقد شاهدت هذا قال رحمه الله لا بالنسبة للقادر على القيام لا يحل له الجلوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجارسا فإن لم تستطع فعلى جم وهذا الحديث يشمل ذلاها درجات في الصلاة ويدخل فيها سبعة أقسام سبع درجات سبع مرات أربع منها الترتيب بينها واجبون وثلاث ترتيب بينها مسلون فالواجب على المصلي القيام استقلالا فإن عجز في القيام استنادا فإن عجز في الجلوس استقلالا فإن عجز في الجلوس استنادا فهذه الأربع شرط صحة ترتيبها وبعدها ثلاث هي الاتجاع على الجنب الأيمني ثم على الأيسر ثم على الظهر والإجلاه إلى القبلة فهذه سبع سبعة حالات بالنسبة للقدرة المصلي فلذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب إلى مقابل باب الطائرة فيصلي فيه قائما متمكنا او الى اي مكان اي مرفق من مرافقها العامة التي ليست فيها كراس فيبسط فراشه ويصلي الى القبلة وهو قائم يجب عليه ذلك ولا تجزئه الصلاة جالسا فان عجز عن ذلك او خاف خروج الوقت فانه يصلي كما تيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمرتكم بهبته من استطاع. نعم المرأة. كذلك المرأة. لا فرق بين المرأة والرسول في هذا نعم تصلي في مقابل الباب تبسطه مقابل الباب وتصلي العجز إذا كانت الطائرة مثلا لشركة علمانية وأهلها يمنعونك من الصلاة وهذا محله أداء الهيئة أما الطهارة فأمر آخر إذا قدرت على الوضوء في حمامات الطائرة فيجب عليك الوضوء ولو اقتصرت على الفرض فقط غسلت الوجه غسلة واحدة واليديني غسلة واحدة أجزاء كذلك فإن منعوا كذلك ولم تجد ماء فترجع إلى القاعدة وهي من فقد الماء والتيمم فقد اختلف فيه فقيل يؤدي ويقضي وقيل يؤدي ولا يؤدي وقيل يؤدي ولا يقضي وقيل إن كان كالمعلق يومئ إلى التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه و إن كان فوق البحر فإمامه للماء هؤلاء من إمائه للتراب أيضا وهذه المسألة مشهورة من المذهب المالكي وفيها يقول أحد الفقهاء ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبح يقضي والأداء لأشهبا أرد طهرا شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداءا عند من بعده أوجبه ويحتاط باقيهم ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب قد أجابه بعضهم فقال هو الحق لا إغراب فيه ولم ترى عنه أبو بكر الأبان وأعرب وللقابس ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا وقد قال الشيخ محمد علي رحمه الله عليه وإما وهو للماء أولى لأنه يرى الكل معدوما فصيره هبة كذلك دخول الوقت بالنسبة للصلاة والصيام فيجوز للنسان أن يقلد المؤذنين إذا سمعهم ومحله إذا كان المؤذنون يعتنون بدخول الوقت أما اليوم فقد حصلت مشكلة للعالم وهي أن كثيرا من المؤذنين لم يعودوا يعتنون بدخول الوقت فإذا رجعوا إلى التقويمات التي يكتبها أشخاص قد لا يكونون فقهاء الضرورة يعتمدون عليها بالكلية وحتى الاعتماد على الحساب في رؤية الأهلة ما زال محل خلاف كبير والناس فيه على ثلاثة مذاهب منهم من يرفض الاعتماد على الحساب مطلقا ومنهم من يعتمد عليه مطلقا ومنهم من يعتمد عليه في الدفع لا في الاستحقاق كما هو مذهب الحنفية في الاستصحاب فيرون أن الحساب يعتمد عليه في النفي لا في الإثبات إذا قال الحسابيون لم يولد الهلال ولا تمكن رؤيته فمن ادعى رؤيته هو كاذب وإذا قالوا ولد وامكنت رؤيته لا يقتضي ذلك رؤيته لأن الإمكان ليس هو الوقوع كذلك الحساب في دخول الوقت وقت الصلاة ما الفرق بينه وبين دخول الأهل بعض العلماء في المملكة العربية السعودية ينكر إنكارا شديدا على اعتبار الحساب في دخول الأهلة وهذا حق له لكنه مع ذلك يعمل الحساب في وقات دخول الصلاة يعتمد على الحساب في وقات دخول الصلاة وقد سألته فقلت ما الفرق بين الصلاة والصيام لماذا تعتمد على, تعتمد على الحساب في دخول وقت صلاة الصبح ولا تعتمد عليه بدخوله لا رمضان ما الفرق وبلا خص أن أوقات الصلاة بالنسبة للحساب ليست مثل دخول الأهلة فدخول الأهلة أمر منضبط تماما أما وقت الفجر مثلا ووقت العصر فليس منضبطا حسابيا ولذلك يختلف الحسابيون هل آآ آآ دخول وقت هل طلوع الفجر إنما يكون عندما تكون الشمس تحت الوهق بثماني عشرة درجة أو بسبع عشرة درجة أو بالستة عشرة درجة كل ذلك أقوال لأهل الحساب وكذلك وقت العصر فهو من الأوقات التي علامتها سلبية لا إيجابية العصر ليس عنده طلوع ولا غروب بخلاف غيره من الأوقات فالفجر وقته طلوع والمغرب وقته غروب والظهر وقته زوال وهو شبه الغروب والعشاء وقته غروب الشفق لكن العصر وقته علامته سلبية ليس له غروب ولا طلوع فيحتاج فيه إلى تحديد وهو الدلوك فلذلك هذا الأمر لا يمكن أن يعتمد فيه على الحساب في حسبه بل لا بد فيه من تحقيق آخر لا تقوين من الذي قام به لما حقق حققت تحقيق إدارة الإفتاء في المملكة العربية السعودية في تقويم يوم القراء وجدوا بعض الأغلاط ووجدوا عدم دقة في بعض الأمور وأيضا حتى الذي أقام الحساب في أصله وأقام التقويم ليس فقيها أصلا هنا الشمس لم تغرب لأنه لا يكلف نفسه أن نور إلى الشمس الغربة لم تغرب مع أن الفقهاء ينصون على أن أهل كل بلدين من الواجب شرعا عليهم مراعاة الأوقات وتعاهد التي وأن ذلك برضو كفاية وإذا تركوه أثمو يمكن أن تخرج إلى البرية وإلى مكان ليس فيه يوم, يوم في الفصل أنت ذكر أربعة فصول في السنة أو يصعد المنعم أو يصعد المكان الأبراج والأماكن حالية ذكرنا الخلافة فيه في اعتبار دخول التي بالحساب والذي أرجحه أنا أن الحساب يعمل به في النفي لا في الإثبات فإذا قال الحساب أن الهلال لم يولد فلا نعتبره قد دخل وإذا قالوا إنه ولد فلا نأخذ بذلك أيضا حتى يراه الناس بالعين المجردة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته نعم اليوم نفس اليوم من السنة يكون منضبطا دائما نعم في مكان محدد هذا يكون منضبطا دائما في كل يوم وكذلك بالنسبة لطلوع الهلال، والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لازم طلوع على الهلال في الليلة الولى من الشهر في مصر مدة طويلة حوالي خمسة واربعين سنة وكان يرى أنه يغيب على ستة أسباع ساعة دائما في الليلة الولى نعم هذا هو الذي كان عليه الفقهاء من قبل يقولون لظل أقدام بكل بلدتي تعرف وهي في بلاد القبلتي دجء وخمسة بلا ظل تلاها أشدون يناير أولى وهي دائرة حسابية تحسب بالأقدام فكل إنسان طوله وعرضه انسان معتدل طوله وعرضه سياني إذا أخذ من رأس الإصبع الوسطى إلى رأس الإصبع الوسطى فهذا قدر قامتي من القرن إلى أسفل القدم وهو أربعة وأذرعين بالإبهام لكل إنسان قامت الإنسان أربعة وأذرعين بالإبهام له وسبع أقدام سبعة وأقدام بقامته هو بقدمه هو أيضا وهذا غالب في الناس وإلا فقل ما تجد إنسانا اليوم قامته معتدلة لما طرأ من السمن في الناس واليلهر فيه مستمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يسوع، دون الحكومة عليه؟ لا، ذكرنا أن قضية الصبح بالخصوص وقضية العصر فيهما إشكال. لدى الحساب لأن الحساب لم يبوتو بعد في الدرجة التي يطلع الفجر عليها إنما تكون الشمس تحت الأفق بكم درجة؟ لم يبوتو الحساب في هذا الأمر. وكذلك بالنسبة للعصر. فوقته سلبي ليس به طلوع ولا غروب. لا بد فيه من استياء. فلا بد فيه من الاستياء. نعم. خمس دق. هو. لا نص سعالان يكون الشروط قليل. لا هذا فيه مبالغة لا شكل لأن قد يكون فيه ما لا يرى رؤية جيدة في. ما عضن ما أعظن هذا إلى هذه الدرجة لكن المهم أن هذا الأمر لا بد فيه من تحقيق وضبطه وجالس في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات إذا وجه التعدل عارف الوقت عارف بالأوقات فيجوز تقليده ودخول وقت الصلاة والصوم وغير ذلك ومنها إذا جمعت المرأة وأنزلت ثم خرج منها ما الرجل بعد غسلها فإن الغسل يجب عليها لأن الظاهرة اختلاط الماعين فيخرج منها ماءها أيضا كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا الرافعي رحمه الله ذكر أن المرأة إذا اغتسلت بعد الجماعة ثم خرج منها ماء مع الرجل فيمكن أن يكون معه شيء من ماءها هي وإذا خرج ماءها فإن خروجه مجب للغسل وهذه المسألة فيها إشكال كبير لأن الرجل أيضا قد يغتسل وبعض الاغتسال قد يخرج منه شيء من أثر ما كان في المخرج دون أن يخرج فحينئذ يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل عند كثير من الفقهاء هذه المسألة يعني الذي خرج ليس خارجا عن لذة انكسرت كسرت وإنما كان قد خرج فكان في الطريق ويخرج بالتدريج ومن الفروع المخالفة أي التي خالف فيها المذهب الشافعي وهذه القاعدة ما إذا قال له علي ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول دون الثاني كذا جزم به الرافعي الباب الأول من أبواب الإقرار إذا قال الرجل في إقراره لفلان علي ألف في علمي فلابد أن يدفع إليه ألف الألف. لكن إذا قال في ظني فلا تلزمه الألف لأن الظن لا يجب الحقوق وإنما يجبها اليقين وهذا الذي قاله منافل القاعدة لأن القاعدة, القاعدة الأصولية أن نظن في الأحكام كاليقين فلو قال في رأيي إذا قال له علي ألف في رأيي فجوابه يعلم مما أذكره إن شاء الله تعالى في أول الاشتراك فراجعه سيأتي لأن الرأي لا هو يقين ولا هو ظن ولكن الذي يبدو أنه يلحق بالظن لا باليقين والعكس أيضا لو قال المدعي لي على فلان ألف في ظني أو في علمي ففي علمي الدعوة صحيحة لأنها محررة لكن إذا قال في ظني فإنه إن الدعوة غير صحيحة لأنها غير محررة ولذلك شروط الدعوة خمسة حتى تكون الدعمة محررة يقبلها القاضي مشترط لها خمسة أمور هي التي نظمها أحد الهقائي بقوله معلوم أمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقل أي هذه الشروط مخرج لقوله لي عليه ألف في ظني نعم لا محقق نعم محقق لأن المعلوم معناه المعدود هو حدد عدده قال هو محدد محقق هي المخرجة لهذا قوله بغن معلوم نمكن مباح معتبر محقق يلزم شخصا لو أقر ومنها إذا تيقن الطهارة وظن الحدث فإنا لا نأخذ بالظن المذكور بل يستصحب يقين الطهارة بخلاف عكسه وهو ما إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يأخذ بالطهارة المغنونة لرجحانها فإذا استوى الطرفان وهو الشك لم نأخذ به هذه المسألة هي إعمال الشك وهي مسألة كبيرة في القواعد الفقهية فالشك في السبب مؤثر إجماعا إذا شك الإنسان في دخول الوقت إذا شك الإنسان في دخول الوقت لم تجزئه الصلاة ولو كان الوقت قد دخل ولو تبين أنه دخل أما الشك في المانع فهو غير معتبر اتفاقا كذلك إذا شك في المانع كما إذا شك هل طلق امرأته هؤلاء أو شك هل حاضت امرأته هؤلاء فما لم يتحقق ذلك فإنه لا يعتبر حكم المانع والشك في الشرط مختلف فيه فمذهب مالك رحمه الله اعتبار الشك في الشرط فيرى أن من نواقض الوضوء الشك في الحدث ولذلك نواقض الوضوء عند المالكية إذا رأت أقساب أسباب وأحداث وما ليس بحدث ولا سبب فالأسباب معناه ما هي سبب لخروج اللذة كالقبلة واللمس ومس الذكر ونحو ذلك وأحداث هي الخارج من أحد السبيلين خارج المحتاض من أحد السبيلين وما ليس بحدث ولا سبب كردة عن الإسلام فإنها مطلة للعمل عند المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة خلاف للشافعية فلا يرونها مطلة, مطلة إلا إذا مات عليها وهذا يرجع إلى قاعدة وصولية أخرى وهي هل يحمل المطلق على المقيد أو لا فقد جاء في النصوص القرآنية الإطلاق ببطلان العمل بالكفر في قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله وفي قوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وجاء التقييد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمله فالشابعية يرون أن المطلق يحمل على المقينة فلا تكون الردة مطلة للعمل إلا إذا مات الإنسان عليها والجمهور على أن الردة مطلة للعمل مطلقا فإذا ارتد الإنسان الآن بطل وضوءه وبطلت صلاته للعشاء وجب عليه أن يتوضع ويصلي العشاء من جديد وبطلت عصمته إذا كان ناكحا وبطل إحصانه إذا كان محصنا وهكذا وفروض الكفايات الواجبة مرة في العمر بطلت كلها يجب عليه الحجم الجديد وهكذا فرض الكفايات والقول بأن الشك في الحدث بعد طهر علم ناقض للوضوء هو مذهب المالكية وحدهم وقد انفردوا بذلك عن المذاهب كلها وقد قال في ذلك أحد فقهائنا الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي الشياخنا قد رضو ومنهم ومن قال ما قلته من عدم النقض فلا تومض إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافعي والليذ والأوزاع لا ينقض وضوءنا بالشك إسحاق لا ينقض الثوري هذا الوضوء فماذا مالك النقض بالشك في الحدث بعد طهر علم إلا لمستنكح مستنكح الشك لا ينقض الشك في حقه وبالنسبة للمذهب الشافعي الأصل فيه الطهارة دائما عنه أن المسلم الأصل أنه على طهارة فإذا شك في الحدث فإن الشك لها ينقض اليقين السابق والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وهكذا المذاهب الأخرى الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية فإذا استوى الطرفان فلم يوقن استيقظ من المنام ولم يوقن أنه توضأ، فقد اختلف حينئذ في اعتبار ذلك فإذا استوى الطرفان وهو الشك لم نأخذ به المذب شافعي أنه حينئذ لا بد أن يتوضأ من جديد لأنه لا يوقن الطهارة وهنا أمر دقيق وهو مصطلح الفقهاء فإنهم يقولون نواقض الوضوء وموجبات الغسل من فرق بين الأمرين لماذا لا يقولون نواقض الوضوء ونواقض الغسل وموجبات الوضوء وموجبات الغسل؟ ما السبب؟ إنما قالوا ذلك لأن الأصل أن الإنسان يتوضأ وهو صبي مثلا ولكن لا يجب عليه الغسل فهو من الصباح وهو يجب عليه الوضوء ويتجدد له الناقض لكن الغسل إنما يجب عليه بعد البلوغ. بموجبه إذا حصل موجب للغسل فأصبح الغسل أصبح للغسل ثلاث موجبات هي دم الحيضية والنفاس وخروج المني والمجامعة فهذه ثلاثة هي موجبات الغسل أما نواقد الوضوء في الأصل حصول الوضوء لأنه كان من أيام الصبا فيتجدد له ما ينقضه كذا جزم به الرافعي في الشرح الكبير وما ذكره المسلة الثانية قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يؤخذ بالظن وأنه لا فرق بين التساوي والرشحاني، فإذا يشير هنا إلى الخلاف داخل المذهب الشافعي في هاتين المسألتين التي ذكره وبه صرح النووي في الدقائق ونقله في الذخائر على الأصحاب قال قال أصحابنا يؤخذ في الطرفين باليقين لا بالظن الطرفين عندما يحصل الشك المستوي أو عندما يحصل الظن جازم أيضا يؤخذ في ذلك باليقين ثم قال ويحتمل عندي تخريجها على القولين في تعارض الأصل والظاهر نحن لدينا في, الفقه في القواعد الفقهية ما يسمى بالأصل وما يسمى بالظاهر فقد يتعارض الأصل والظاهر وقد يتعارض الأصلان وقد يتعارض الظاهران فأذواب الصبي الأصل فيها الطهارة لأن الأصل في الأشياء الطهارة كلها ولكن الغالب فيها النجاسة ما يلي فرجه الغالب فيه النجاسة فتعارض الأصل والغالب فإذا لم نرى نجاسة في ذوب الصبي أو الكافري مما يلي مخرج النجاسة منه فهل هي طاهرة من نجاسة أم متنجسة محل خلاف لأننا تعارض لدينا الأصل والغالب، وهذا الذي ذكره أبو الحسن الزقاق في منهج حيث قال وهل على وهل على الظاهري أذواب وهل على الظاهري أذواب الصبي أنا تعارض الأصل والظاهر، كذلك تعارض الأصل والغالب، فلدينا ثلاث أمور الأصل والغالب والظاهر. فقد يتعارض الأصل والغالب وقد يتعارض الأصل والظاهر وقد يتعارض أصلان وقد يتعارض غالبان وقد يتعارض واهران فلذلك حملها على تعارض الأصل والظاهر ولأجل ذلك قال ابن الرفعة في الكفاية إن قاله الرافعي لم نره لغيره لأن الرافعي خرج المسألة على ما يخالف المذهب فخرجها على قاعد تعارض الأصل والظاهر وعلم أن صاحب الشاملي وغيره قد قالوا إنما قلنا بنقض الوضوء إنما قلنا ينتقض الوضوء بالنوم متجعا لأن الظاهر خروج الحدث وحينئذ يصدق أن يقال رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث لا بالعكس وهذا عكس ما يقول الرافعي النوم من نواقد الوضوء على الراجح ولكنه سبب لا ناقض أصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان ويكاء السه فإذا نامت العينان, العينان انطلق الوكاء ومعنى ذلك أن النوم مسبب لخروج الحدث وقد اختلف في الناقض منه ناقض من النوم ما هو فقيل العبرة بحال النوم وقيل العبرة بحال النائم فالمالكية فالمالكية والحنفية يرون أن العبرة بالنوم نفسه لا بالنائم فإذا كان النوم ثقيلا فإنه ناقض للوضوء طالع أو قصرا وإذا كان النوم خفيفا فإنه غير ناقض للوضوء طال أو قصرا لكن مذهب المالكية مراعاة الخلاف فيقولون يندب الوضوء منه مراعاة للخلاف والشافعية والحنابلة يرون أن العبرة بحال النائم لا بالنوم نفسه فإن كان متجعا أو متمكنا نقض عليه نومه مطلقا سواء طال أو قصر خفا أو ذقلا وإن كان قائما أو راكعا لم ينقض عليه نومه كذلك الجالس لا ينقض عليه نومه عندهم لأنه لغير متمكن متمكن معناه المعتمد على شيء فإذا تمكن واعتمد فإنه يعتبر كالمتجع فلذلك إذا كان النوم بذاته غير ناقض وكان النقض فيه غالبا فإذا تعارض لدينا الأصل وهو أن الإنسان على طهارة والغالب وهو خروج الريح من النائم تعارض لدينا الأصل والغالب فبأيه يعملوا؟ يعمل إهلم أن صاحب الشامل وغيره قد قالوا إنما قلنا ينتقض الوضوء بالنوم متجعا لأن الظاهر خروج الحدث الظاهر هنا هو الغالب وحينئذ يصدق أن يقال رفعنا يقين الطهارة لأنه كان متيقنا أنه توضأ قبل أن ينعس، قبل أن يبتجع يقين الطهارة بظن الحدث وحينئذ خالف القاعدة التي هي أن اليقين لا يزول بالشك لا بالعكس كذلك العكس إذا حصل عكس ذلك فإن اليقين لا يزول بالشك أيضا في مقابله ومثال ذلك ما له أيقن الإنسان أنه دخل الخلاء وشك هل توضع بعد دخول الخلاء أم لا فاليقين هو النقط والطهارة هي المشكوك فيها فلا يزول الشك باليقين وهذه قاعدة أخرى غير قاعدة الشيء. اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به وهما قاعدتان لكل منهما محلها فالذمة إذا عمرت بمحقق هو خطاب الشرعي لا تبرأ إلا بمحقق أيما إذا شك الإنسان شكاً مستوي الطرفين شكاً شكاً مستوي الطرفين فهذا هو محل البحث فالمالكية يرون أنه ناقض والجمهور يرون أنه غير ناقض وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته يقين معناه أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبره إلا به فتأمل ما ذكرته نقلا وسلالا فإنه مهم وذكر أيضا نحوه البغوي التهذيب، فقال إذا تيقن الطهارة وتيقن أنه رأى رؤيا بعدها ولا يذكرها كان متجعا أم لا فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا لأنه خلاف المعتاد قد يرى الإنسان رؤية وهو جالس في نومه النوم الخفيف ولكن ذلك غير معتاد في الغالب أن الرؤيا لا تكون إلا في النوم الثقيل هو مطجع لأنه على خلاف المعتاد فإذا تعارض هنا الأصل والغالب فأدخلها البغوي في مسألة تعارض الأصل والغالب ولم يدخلها في أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به هذا كلامه ولا شك أن الرافعي قصده ما ذكره ابن الصباغي والبغوي فانعكس عليه بل لا أظن أن الـ الـ الرابعية قصده ذلك لأنه إنما استخرج ذلك بنفسه ولم ينسب إلى الصباغي ولا إلى البغوي إلى ولا إلى البغوي وكل كل الأمرين محتملون وكل له قاعدة يستدل بها قاعدة لقين لا يزول بشكل وقاعدة الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به ولذلك لا أوافق الإسنوية على توقعه من الرافعي رحمه الله ويؤيدها أيضا ما سبق نقله عن الرافعي في خروج ماء المرأة بعد, ما بعد إنزالها واقتسالها وقد حذف النووي هذه المسألة من الروضة وكان الصواب ذكرها والتنبيه على ما فيها النووي لم يتعرض لهذه المسألة كلها في الروضة وإن كان الرافعي قد تعرض لها وهو يلتزم المسائل التي ذكرها الرافعي إذا نقف عند هذا الحد قل قل هذا استغفر الله ولي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.